وقال إليه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي